<تضحك> لا تكونوا كالذين آبوا موسى فبراه الله, الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما